the A go la virò la kon a tiọ a bon ma ve ma vi tan ti e mità شافي افلا تتركوا يدب قداره ألف سنة ذا أَخَ ق إ سَلِ مِطصُم مَ جلَ نَص لَهُسُ لَلَ جاءنا الناس من الصلاة بعدأَخ القلي سني مقين صُم م جعَلَ الن لَهُ من صُلَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَالْأَبْصَارَ وَالَفْئِذَةَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالْسَرِ شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإيمان قليلا ما تشكرون وقالوا آهذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد yun nan am salihan Anzo <laughs> a khawfaw wa tama'an wa mimma Oh. Uh -huh. اَمْ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَفَرَ سِقَاهُ لَا يَسْتَوُونَ Um... Ah mm -hmm. اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من Blah, <laughs> blah, blah.